سلام عليكم بني أمتي إليكم تحيات أم التي تجمد شريانها والخريد تفتش في الثلج عن جثتي تفتش في الثلج عن جثتي سلام عليكم بني أمتي إليكم تحيات أم التي تجمد شريانها والوريد تفتش في الثلج عن جثتي تفتش في الثلج عن جثتي يقولون لي في الورى الورايت من الضاد والدين خفقتان فكيف التهام الجليد العنيد لجسمي وكيف اصطفاني الهواء لجسمي وكيف اصطفاني الهواء سلام عليكم بني أمتي إليكم تحيات أمي التي تجمد شريانها والوريد تفدي شوفي الثلج عن جثتي تفتي شوفي الثلج عن جثتي أراكم رضيتم بقتل الضمير بموتي من الجوع والزمرير فلدار دارك وللقوم قوم فما من مغيث وما من مجير فما من مغيث وما من مجير سلام عليكم بني أمتي إليكم تحيات امه التي تجمع شريانها والوريد تفدي شفي سج عن جثتي في الثلج عن جثتي ونا عن فروحي لربي تعود فما عاد قلبي يطيق الجحود لنا موقف عند عدل كريم أعدّه الجواب ليوم كأود عد دُلْ جَوَابَ لِيَوْمٍ كَوْمٍ سَلَامٍ عَلَيْكُمْ بَلِيْ أُمَّتِي إلَيْكُمْ تَحِيَّةُ أُمِّ الْتِّي تفتيش في الثلج عن جثتي سلام عليكم فني أمتي إليكم تحيات أمي التي تجمد شريانها والقريد تفتيش في الثلج عن جثتي تفتيش في الثلج عن جثتي <تصفيق>